استنورا بالكتاب العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي في الله مع شهرات الجزء الثالث من كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى اكتر كلام هيبني مستقبلنا وهيغير اهدافنا وطموحاتنا وكل حاجه في حياتنا النهارده يا جماعه على فكره ان انا واقف باذن الله مع اطول ايه في كتاب الله احتمال الشعرات بتاعه اطول ايه في كتاب الله اللي هي ايهه المداينه ايهه المداينه احتمال تاخد الحلقه كلها الله اعلم يعني انت بتتكلم عن ايهه المداينه بتتكلم عن اطول ايه في كتاب الله ده احنا بنقراها في سوره البقره ما احناش عارفين اصلا الايه إيه. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بيني الى اجل مسمى فاكتبوه ما انساش ابدا مره خدت احد اخواني خطبه جمعه كنت هديها فديت عن الترابط الموضوع في سوره البقره فخرج من الخطبه بعدها بيقول انت تعرف انا انا ما بقراش سوره البقره في اي ختمه انا اما بخلص القران بقوم ببدئ من اول ال عمران لاني مش فاهم فيها حاجة انا بعد الخطبه دي باذن الله هبدا اقرا سوره البقره لاني بدات افهم هي بتتكلم عن ايه يا في مسلمين للأسف اميون لا يعلمون الكتابه الا امامي مش عارف. هو بيقرا ما نشوف اطول اية في كتاب الله وعلى فكرة اسمها التاني ارجى اية في كتاب الله وعلى فكرة برضو اخر اية في كتاب الله على بعض اقوال المفسرين طب اطول ايه في كتاب اللي عن الديون ليه يا رب يا جماعه الديون دي متحكمه في الحياة انتوا مش قادرين تتخيلوا البنوك اللي هي كل شغلها بتستلف وتسلف البنوك دلوقتي متحكمه في الدنيا الفلوس هي العمود الفقري اموالكم التي جعل الله لكم قيامة تخيلوا العمود الفقري للحياه اللي ربنا سماه قياما يعني عمود فقري البنوك هي المتحكمه فيه دلوقتي الحياة كلها بقت ديون الدكتور اللي عايز يفتح عياده سلفني يا بنك وانا عايز يتجوز سلفني اي حد يسلفنا يا جماعه اتجوز الفقير يا جماعه بيحتاج كل شهر يستلف اربع خمس مرات لو مراته بتولد عايز يستلف لو اولاده دخلوا المدرسه عايز يستلف لو حصل مرض مفاجئ نسال الله العفو والعافيه عايز يستلف في دخله المدارس ومصاريف المدارس عايز يستلف هو ممكن تقول له طب انت هتعمل ايه وهترد ازاي انا مش عارف انا عايز افك زنقه وخلاص الطالب اللي في كلية الطب خاصه الوقت عايز منحه من البنك عايز يستلف عايز قرض من البنك عايز يستلف عشان يصرف نفسه اللي عايز اي عايز يستلف اللي عايز عايز يستلف اخواننا انتوا مش متخيلين القرض ده متوغل في الحياة قد ايه فلما اطول ايه في الكتاب اللي تيجي عن الديون فعلا الديون قضيه خطيره ام طلع حاجه باسم البنوك بصوا يا اخوانا الغني عنده مشكلة والفقير عنده مشكلة انا هحل مشكلة الغني والفقير هتعمل ايه حضرتك انت يا فقير عايز ايه انا عايز حد يسلفني على طول انا كل حاجه في حياتي عايز حد يديني وشوف يا عم الائتمانات بتاعتك وشوف في بتاعك طب وانت غني عايز انا عايز اكسب من غير مخطرة انا عايز فلوسي وانا باشا ومش الان من اي حاجة تزيد طب ايه رأيك يا غني سلفني فلقوسك وهتعمل ايه وهدهلك بالربا زيادة وانت ضامن تمام الضمان وايه رأيك يا فقير انا او يا طبقة متوسطة انا هسلفك كل اللي انت عايز تعمله عايز عربية عايز شقة عايز تفرش عياتك عايز تسافر بعثة تدرس مرة انا هسلفك كل اللي انت عايزه وانت تسديلي فبقى وظيفة البنك انه يستلف بالربا من الغني ويسلف بالربا للفقير وبقى مسيطر على اقتصاد العالم بذي الطريقة قضية الديون مش بسيطة يا جماعه سواء على مستوى سلف الشعوب من ب... سلف الشعب من بعضه او سواء على مستوى سلف الدول من بعضها الدول الوقت كلها سلفة من بعضها التجار كلهم سلفين بالأجل من بعضهم أصحاب المشاريع كلهم سلفين البنوك كلها وظيفتها تستلف منه وتفلف ده يعني فقضية الديون مش قضية بسيطة تعالوا ما نشوف بقى القضية الخطيرة دي اللي ربنا اديها أطول آية في كتاب الله بتتكلم عن إيه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين هو إذا تداينتم بإيه يا رب طب تدينتم يعني بدين يعني ايه كلمة دين يعني يعني في مفسرين كتير وقف قدام الكلمة دي اذا تدينتم خلاص ليه دين لا يا جماعة في حاجة اسمها الديون العرفية الدين اللي هو سلفني الف جنيه وردهم لك ده دين بيكتب بورقة انما او عطين سوى امة محمد الديون العرفية كأنه ربنا بينبئنا النقوط سلف ودين المجاملات الاجتماعية سلف ودين فلازم يفهمين ان في ديون مش رسمية اسمها الديون العرفية ودي علماء الشري بس مش ده اللي الايات تتكلم عنه طب يا ايها الذين امانوا في الاول ليه؟ لان يا اخوانا هو اية المدينة اللي هي بتاعة الفلوس اللي في الاخر والصفحة اللي يبلغها على طول الذين يأكلونا الربا هو ليه ربنا اتكلم في اخر صورة البقرة عن الربا والمدينة لان الفلوس هي اخر حاجة النفس البشرية مستعدة انها تسمع كلام ربنا فيها وتمشي ورا الحلال والحرام فيها فبعد ما ربنا اتكلم عن الصيام وعن العبادة وعن رمضان طول وعن الحج والعمرة طول صورة البقرة في الاخر بقي تعالوا بقي اسمعوا كلام ربنا في الفلوس طب لئه ربنا اتكلم عن الربا جنب المدينة لان الاتنين ديون بس الربا دين حرام خدوا الديني بالربا انما الدين اللي هو القرد الحسن ده الدين الحلال فربنا جاب الاتنين جنب بعض طب لئه ربنا اول الاية بدأها بالامر بالطقوة واخر الاية بالطقوة اول الاية ولي اتقل لها ربه اخر الاية واتقوا الله ليه البداية تقوة النهاية تقوة لان اللي بيستلف في ناس الوقت يا جماعة هو مش بيستلف ونصاب وناس كتير جدا ليه هو مش عارف هيسد منين بيستلف ويخلع وما يردش على التليفون ف الله قبل ما تستلف تبقى عارف انت هترد ازاي طب والغني في واحد ما اتحول من واحد غني عشان يكسب بدون مخاطره الى مصاص دماء الفقير اللي عايز انا اسلفه بس مقابل ان انا هاخد بالزياده فبقى مصاص دماء ما عندوش حاجه اسمها قرض حسن طب افرض انا عايز اكسب يا عم مش قرض حسن في 12 صيغه تمويل في الشريعه الاسلاميه 12 صيغه تمويل حلال ايه المشكله عشان تعرفوا ان عشان بس ما تقولش ايه يعني والحل ان الغني يسالف الفقير بس عادي جدا كلية خاصة كلية الطب خاصة المقعد فيها بمئة وعشرين جنيه في السنة هيجي واحد غني او شركة هاتش او بنك بنك اسلامي هيشتري من الكلية دي عشرين مقعد اشتري منكم عشرين مقعد بكام المفروض بكام مئة وعشرين اتنين مليون ونص تبقوا اهملي بمليون ونص طبعا الجامعة هتفرح ايه المشكلة خد مليون ونص وانت اديها بالتقسيد بالمئة وعشرين الف اللي انت هيسهم وعلى تقسيد سنتين يعني الطالب مستفيد اخر استفادة او دي صغة حلال من ان العلماء علماء المنضبطين يعني في, في يعني اللي قالوا ان دي صغة حلال يا جماعة في بدائل في الشرع المشكلة اما الغني بقى بصاص دماء هسلفك وهبص دمك ولما الفقير عايز يستلفه خلاص عشان كده اول الآية تقوى واخرة تقوى ليه ما حرام يا جماعة الرأس مالية عمية الرأس مالية الوقت عايزة فلوس وخلاص ما فيش حاجة اسمها الرحمة ما فيش حاجة اسمها مبادئ امريكا بترمي كل سنة ملايين الاطنان من المزروعات في المحيط الاطلنطي عشان سعر التصدير بتاعها ما ينزلش عشان تفضل محافظة على سعر السلعة اللي بتصدرها مفيش رحمة رأس مالية عامية لا احنا دينا مش عامة احنا دينا اكسب وكسب الدنيا كلها واعمل كل حاجة وخلي الغني يلاقي القرد وخلي الفقير يسلف وخلي الفقير يتاجر ويكسب ولكن مفيش حاجة اسمها الاستغلال ومص دماء الناس عشان كده يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى من الحاجات المذهلة في الآية إن كل حاجة في الشريعة متحددة المجتمع بتاعنا الوقتي بأمليان لف ودوران مفيش حاجة متحددة شوف ربنا بيتكلم صفحة كاملة عشان واحدة يستلف من واحد تلات جنيه الى اجل المسمى تستلف قد ايه? واكتبوه تسع مرات في الاية كلمة الكتابة. ولازم يبقى في اتنين شهود. سبع مرات في الاية كلمة الشهادة. واخدوا بالكوا كاتب كاتبهم بالعدل. لازم اللي يكتب يبقى كاتب متخصص. زي المحامي كده. حد فهم وبيعمل ايه اللي بيكتب العقود اللي بين الناس. ليه؟ لان سهلة جدا. انت و... واحد بيستلف من واحد قال له. عشر تلاف جنيه قد يا عم واحد واربعة صفار. التان الفقير في داهية الفرق بقى العكس بقى فقير نصاب ام رايح وامسلف منه ال100000 جنيه وقال له امضي فين امضي هنا امضي وامشي قال له طب انت بصمت طب انت كتبت بصمتك طب انت حطيت استفاقات ائتمانيه مفيش الكلام ده الغني لما يجي يشتكي يا عم انا اعرفك منين انا شفتك اصلا ولا اعرفك فاذا لازم كاتب احتراف طب هو الاياك ليه الايه ليه جابت الدقه بالمنظر ده لان المجتمع دلوقتي بقى قائم على لف ودوران تلاقي مهندس الدكور يتفق مع شاب هيتجوز انه يخلص له شقته ومتفق مع عشر عشر وعشر وعشر واحد غيره ويسلمه شقته بعد الميعاد بفتر شهور لان لا الشرع مفيش فيها الكلام ده هتسلمني امتى هتسلمني ازاي طريقه البضاعه ايه مواصفات البضاعه ايه اللي, بيك... اللي بيطبق الشرع دلوقتي يا جماعه الغرب في العقود بتاعتهم انما احنا بنركب التاكسي ما انتش عارف هياخد منك كام ولا هو مش عارف انت هتديله كام اللي اقوى بقى يبقى يكسب في الموضوع صنايعي جاي لك ينقش لك شقتك وهو متفق مع 10 غيرك لا في ميعاد محدد للتسليم ولا في الا في دوران العريس بيتقعد لبنت الراجل بيلفوا يدور على الراجل الزوج والزوجه ما فيش لغه حوار وصراحه بينهم وبين بعض الدنيا بتدور على بعضها مدير الشغل بيدور على الموظفين الموظفين بيلفوا يدوروا عليه ايه بقى المجتمع يا جماعه مجتمع لف ودوران ما فيش تحديد ما فيش صراحه الكتمان هو اللي بيسود للأسف الشديد فتلاقي بقى في الشريعة الإسلامية التحديد إلى أجل المسمى كل حاجة تبقى مكتوبة مفيش حاجة اسمها حد يكسف من حد دي شريعة دادين عشان كده ربنا بيقول ولا تسأمه أن تكتبه اوعى تزهق لو انت بتتعامل بالديون كتير كل حاجة تكتب ذلك أقومه للشهادة وأدنى قال لها هو ده اللي هيخلي المجتمع يمشي من غير عدوات بنا وبين بعض بعد كده دي اي اي يعني حاجات فقاية المداينة اللي قبلها على طول قاية الربا قاية الربا ربنا بيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني اللي اشتغل بالربا اللي سلف بالربا واللي استلف بالربا يوم القيامة بيصحى من القبر مجنون فقد عقلك الذي يصحى في تخبط بيصحى زي المصروع بالزبط بيصحى فقد عقله طب وهو اللي, اللي بوعث على شيء معناه نمت عليه يبقى الراجل ده بتاع الربا وهو بيموت برضو تخبطه الشيطان النبي عليه الصلاه كان بيقول اعوذ بك اي بالله ان يتخبطني يا الشيطان عند الموت يعني ايه تخبطني الشيطان يجي يشككك في دينك يموتك كافر والعزه بالله او يموتك شاكك في دينك متخبط هو في ربنا ولا مفيش ربنا هو انا لما اموت ادخل القبر الا حاجه ولا مش الاقي هو الاسلام صح ولا مش صح هو القران بجد ولا مش بجد الشيطان يجي يجنن الواحد عند الموت اللي بياكل الربا الشيطان بيتحكم فيه ويتخبطه عند الموت طب الربا لما بيدخل القبر النبي عليه الصلاه بغاري لما شاف في الرؤية واحد بيسبح في نهر من دم وواحد قاعد يرميله حجارة في بقه ياكل حجارة هيموت من الجوع اكل الربا ده بيعذب بالجوع الى يوم القيامة لانه جوع الفقرة لانه مص دم الفقرة ما هو بيسبح في نهر من الدم ليه؟ لانه كان مصاص دماء لانه في الدنيا كان بيمص دم الفقرة اللي فقر العالم هو الربا اللي دمر العالم هو الربع عشان كده من الاشارات الاعجازية في نهاية الاية بتاعت المدينة واشهدوا اذا تبايعتم طب يا رب انتا بتتكلم عن الديون ايه اللي جابنا للمبيعات كأنها اشارة هنا انتوا ليه تستلفوا بالربع وتسلفوا بالربع ما تشغلوا فلسكو لا ف... تشغل فلوسك لا تشتغل يا جماعة المجتمع مش هيكسب لما كل واحد يوم رامي فلوسه لحد يسلفه له بالربا ولا... المجتمع مش هيكسب كده المجتمع هيكسب لما الأغنية شغالوا فلوسهم لما الغاني دا يعمل مصنع لما الغاني دا يعمل مزرعة لما الغاني دا يعمل مشروع تجاري لما الغاني دا يفتح شركة السرد وتصدير هنبقى أقوى مجتمع على وجه الأرض انما الوقتي طول ما هو الربح اللي قدام الناس مين اللي هيقدر انه هو يتقدم عشان كده في النهاية ربنا بيقول ويعلمكم الله دي والله المثل الاعلى ده كلمة قب الكلمة دي فهي حنان قب يعني انا وانا بقرأ الكلمة دي افتكرت اللي انا بعمله مع ابني وانا قاعد اجيب خبرة عمر الواحد في كل العمر اللي فات واحدة ادهاله اعدة اديله الحاجات اللي انا شايف انها طريق النجاح والسعادة في الحياة فربنا ولله المثل اعلى بيقوله ويعلمكم الله انا بعلمكم اللي هيعيشكم نجحين انا بعلمكم اللي هيعيشكم صحباء اتعلمهم لان دي خبرات هتدفعوا عمركم مش هتقدروا توصلوا لها انما ده علم من عند الله سبحانه وتعالى طب نقف مع شعار جميل بقى يعني شعار واحد بقى في الديها البقية من الحلقة قال عمران اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم شعر ده انا بحبه انا يا جماعة عمران اللي على اسمه الصورة مات وبأمراته حنة حامل اتولدت مريم يتيمة من وقف بطن امها اتولدت منظورة لبيت المقدس منظورة للمسجد الأقصى فكل العلماء اللي منهم سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كلهم يعني نفسهم تتمنى ان هم اللي يكفلوا مريم فبدأوا كل واحد عالم يقول لك لا انا اللي هكفلها فبدأوا يتنفسوا مع بعض فكل واحد قال لك خلاص كل واحد يقدم قربان لربنا عشان ربنا يقبله هو اللي يكفل مريم فلم يجد اي حد منهم قربان يتقرب به الى الله حتى يختاره الله لكفالة مريم إلا الألم بتاعه الألم يا طلبة العلم الألم يا اللي بتذكره في الكليات الألم يا طلبة العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة لأمة الإسلام الألم كان قربان العلماء الى الله عشان يكفلو مريم قيمة العلم شفتوا الإسلام عندنا قيمة العلم بقت شكلها ايه كل واحد جاب مليون جنيه قربان مش كل واحد قال بيتي قربان ده كل واحد المه بقى هو قربان ايهم يكفل مريم المفسرين قالوا طب وهم بيتشكلوا على انهم يكفلوا مريم ليه اختلفوا على قولين القول الاولاني قالوا لان دي بنت شيخهم بنت عمران كبيرهم يبقى يا جماعه اولاد مشايخنا اولاد علماؤنا اولاد دعاتنا الى الله لازم نعرف ان حق في رقابتنا حتى لو اهليهم ماتوا لان اهليهم فنوا عمرهم عشان نفع الامة وعشان هداية الامة يبقى فرقبتنا ولادي العلماء والمشايخ المعنى التاني الجبار اللي العلماء قالوا في التفسير قالك لان مريم منظورة للمسجد الاقصى لانها فتفرغ عمرها للدين ولنصرة الدين فكانوا بيتنفسوا مين اللي يكفل حد متفرغ للدين حد متفرغ لدعوة الله حد متفرغ لنصر الدين ربنا يبقى اي حد مننا يلاقي حد شغال في الدعوة وبيدي وقته وعمره للدعوة يبقى كلنا في هذا الامر بنا تنافس لانه شرف الله لا يعطيه لأي احد يعني كان نفسي ان انا كمل معكم شعارات في هذه الليلة ولكن ايه المدينه وقفنا مع كلمتين ثلاثه شعرين ثلاثه بس فيها مع الايه الجميل قوي اللي بحبها ايد يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم يعني نفسنا ربنا يعلمنا بعد رمضان لازم تدخلي معهد علمي شوف اكاديميه ذات شوف المعاهد التربويه عندنا عاملين لكم معهد اذن خير وعاملين لكم معهد السيره النبوية عملن لكم كتير ومعهد المحطات السبعه لحفظ القران يا جماعه يا لازم تتعلموا يا اخوانا اللي مش هيتعلم علم شرعي ملوش في الدين واللي مش هيتعلم علم علم الدنيا وما نشوه في الدنيا يا اخوانا لازم نعرف لازم العلم يرجع تاني لو قيمة في هذه الامة عشان نوصل لحاجة بحق وحقيقي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب عليك <تصفيق> آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام ان بالكتاب الاعمي